لفاني حلم يا صعبة عبيرة وحيرني عسى فلا مرخيرة سوادم بالسماو والبرق زبلة ومن قوة الهوى تسمع صفيرة طرى لي شي واحد قلت يمكن سناشعرني طالب بتحضيرة أنا لي مزنة الله قلت وينت أشوف بعينها دهشة وحيرة بخليها تصب بكل وادي إلينا السيل يرعب كبه وبخليها تفرع في شغايا ومشي كل سيل مع محيره وإذا راحت لجا واللال سلمة أرددها قبل مفرق سميره مدام من جدنا حاتم سكنها يحقلنا الفخر في كل ديره إذا هالنور به شخص يغطه فلا يقدر على شمس الظهيره تسمع للشعر والخاف أعظم وشوف الوسم تعرف من بعيره انا ما نيف أبو زيد الهلالي ولا كابرت مثل ابن المغيرة ابن عدي الغريري وعرفوني سفير من عرب شبه الجزيرة انا بالسان أخو مريم بجدد وفانا ما محبتنا الكبيرة تحية سيدي صباح الأحمد إلى الشعب الإماراتي وميره من لسان الصباحي للفلاحي تحية ورد يزهى في عبيرة إذا في كل دولة له سفارة فبلسان الشعر أنا سفيرة أنا ما يسمع الأصقه كلامي ولا راعت لي العين الضريرة أنا يفهم كلامي كل عاقل وقول الشعر لعقول بصيرة إذا صار الشعر ما فيه حكمة فهذه تعتبر حاجة خطيرة أبي لامت وشه اللي تخلد إذا كانت لكل إنسان سيرة بعد موتتك تلقى شيء واحد يذكر بل فخر ولا المعيرة وكل إنسان له طيحة وزلة ولا بد الرجل يحكم ضميره أحد غضل بصر خوف من الله وأحد عينه على بيت القصيرة ترى اللي به حياة يلقى وقاره ومن ما به حياة يلقت حقيره يعيش الآدمي ما هو محصل سوى المكتوب له بمره يديره ترى الرجال لو كبل جماعة غدا مثل المعلم في الكسيرة نعم لو غزلك راسه ضعيف وش الرجال من دون العشيرة خلقنا الله من شعوب وقبايل وكل حافظ دلوه وبيره كل إنسان لحق يتفاخر ولكن لا يهض محقوق غيره ترى لو تختلف فينا العوايد بنا فزعة بنا شيمة وغيرة ولكن كل شيء نوله وقته زمان الجد الأول طار طيره مثل فزعة نول فالبنادق وزرق رماح وسيوف شطيرة لكن اليوم صار الوضع ثاني تود الطيب واليمنى قصيرة وأنا ما جي في الربعي لهم في مضرب الفزعات سيرة طنايا لو رضينا ما رضينا تصير الأولة مثل الأخيرة طنايا وفخر بكل الطنايا سوى في نجد ولا في الجزيرة وسبعة عام في كل القبائل وكل يشرب الماء من غديرة ولا مني طلعت بوجهنا بيض كسبت أصداع وديهن سفيرة